وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ففتح الله به قلوبا غلفا واعيّن عميا وآذانا صما هدى الله به من الضلالة وبصر به من الغواية رفع ذكره وأعلى قدره ووضع وزره وجعل الذل والصغار على من خالف أمره وصلي وأسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم واستقام على شرعهم إلى يوم الجمع والدين عباد الله لا أستطيع أن أكون محايدة أو أن ألزم الحياد وأكتم المشاعر وأخفي العواطف تجاه شخصية فدة عرفتها البشرية وخرجت يوم أن خرجت على الإنسانية بالنور والهدى لم تكن هذه الشخصية محل حديثنا ومحور اهتمامنا مجرد زعيم سياسي أو مرشد الروحي منزوي في تكايا من تكايا الدنيا أو زاوية من زوايا الأرض إنما كان رسول رب العالمين وإمام الهدى محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع مسلم مثلي وكل مسلم على وجه الأرض أن يكتم مشاعره أو أن يخفي عواطفه أو أن يحاول أن لا يبدي حبه للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فهو الذي تدين له البشرية بمبادئه السامية وأخلاقه العالية وقيمه الفذة ورسالته الخالدة وتعاليمه العظيمة ورسالته المباركة وإرشاداته القيمة فهو الذي قال فيه سبحانه وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحديث عن الإسم الذي تحن له الأفئدة والذي تهواه القلوب والذي يعشقه كل وجدان مسلم محمد وأحمد والحاشر الذي يحشر الناس تحت قدمه والعاقب الذي لا نبي بعده والماحي الذي محى الله به الكفر وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أحوج الأمة الإسلامية أن تتعرف على سيرته وأن تتمسك بسنته وأن تأخذ بتعاليمه وأن تتعلق بأهداب دينه فإن لها فيها الفلاحة والفوز والخيره والسعاده إن العرب الذين كانوا في صحراء مترامية وبين جبال عالية وطرق وعره ومسالك صعبة في الدنيا والدين ما كانوا ليرتفعوا أو أن يسموا أو أن يكون لهم مجد أو أن تنتشر رسالتهم أو أن تخشاهم الأمم أو أن يخافهم الأعداء إلا بسبب تمسكهم بالإسلام وارتباطهم بهذا الدين العظيم الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم إن الحديث عن السيرة هو الحديث عن كل دين إن حديث عن حياة نبي من أعظم أنبياء الله وأكرم رسول الله جل جلاله قومته ونومته وحركته وأكله وشربه وتبسمه وغضبه وكلامه وسكناته إنما هي للناس منبع وللأمة بحر يرتشف الناس منها وكل من رسول الله مرتشف غرفا من البحر أو رشفا من الديم إنه رسولنا صلى الله عليه وسلم الشمس من حساده والنصر من قرنائه والحمد من أسمائه أين الثلاثة من ثلاث خصاله من حسنه وإبائه ومضائه عجزت مضت القرون فما أتين بمثله ولما أتى فعجزنا عن مضرائه ليس له في البشرية نظير ولا في الإنسانية مثيل ولا في بني جنسه قريم هو الفد الأمي الذي كان أميا لكن تعاليمه ملأت الدنيا وأخلاقه سادة البشرية وخصاله والتي جمع مجامع الفضيلة ومكارم الأخلاق ومحاسن الطباع هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته البحر المعروف والجود ساحله ما عاش لنفسه أبدا عاش لأمته حاكما عادلا وإماما هادية ورسولا مبلغا وأستاذا مربيا وشيخا جليلا ومرشدا عزيزا وقائدا مجاهدا إنه فتح المجالات وكان في كل مجال الإمام وفي كل باب قدوة إنه رسولنا الذي نعتز به ونفتخر به على العالمين أنه أمي ولكن تعاليم ما زال الباحثون والعلماء وأهل الفكر وأهل الرأي ينقبون ويستنبطون ويستدلون ويدحفون ويحققون ويدققون في بعض أقواله التي أوتي بها جوامع الكلم فإذا تكلم كان كلامه كنوزا وثروات ويوم عن ضيعة الأمة التاريخة والسيغة والسنة وانكفأت عن التغريب وأخذت بوالدات الثقافة ولوسات الإلحاد التي ملأت ديارها كفرا وتضليلا وتبرج وسفوراً في جوانب الأخناق تردياً ما ضاعت الأمة وما ضاعت مقدساتها إلا بعد أن ابتعدت عن سنة وعن هدي نبيها صلى الله عليه وسلم إننا نعاني ولا شك قيحة قيحة الثقافات وصديق الأفكار المتدفق إلى ديار المسلمين أما آمن الأنبة أن تعي أن سيرة حياة وأن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ليست, ليست سيرة تُعيى في أيام ربيع بضرب صرادقات وإنشاد أناشيد وبإعلاء رايات إن سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام أعظم مما يتصور الناس إنها حياة مُشِقَة في كل جوانبها وإن الخطبة تتقاصر، وإن العبارة لا تتجاسر، وإن البلاغة لا يعي، وإن الفصاحة تنقطع، وإن اللذاء اللسان الذرب يسكت ويخرس عندما يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي الكلام يوفيه وأي العبارة وأي العبارة كفّل له إلا قول ربنا جل جلاله، وإنك على خلق عظيم، فبما رحمة من الله. لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عملتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم لا يجد أحد أي ولا يستطي أحد أي وفيا رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحا وثناءا وحقا وفضلا وتوقيرا وإجلالا لا يستطيع أحد أي يوفيه صلى الله عليه وسلم قدره إلا كلام الباري سبحانه الذي يصف عبده ويصف نبيه ولكن يجدر بنا أن نقف على ثلاث جوانب من أهم جوانب حياته الجانب الأول عقيدته صلى الله عليه وسلم وكانت عقيدته في الله وجاء من أجل أن يربط الناس بالله وجاء من أجل أن يكون داعية لتوحيد الله ما عهد الناس منه شرك، وحتى ولو أشركوه هو بالله ما كان ليرضى يقول قائلهم شاء الله وشئت يا رسول الله قال أجعلتني لله ندة قل ما شاء الله وحده إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لله مدة إنما كان لله عبدا ورسولا ولذلك لا يرضى أن يرفع فوق مصافي البشر ليوضع فوق مقامات الألوهية أو مقامات الربوبية فهو لا يرضى يسمع فتاة تنشد شعرا وما أكثر الأشعار التي تنشد في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغلبها فيه الغلو وفيه الشرك بل الشرك الأكبر فيهم من يستغيث برسول الله ويطلب منه المدد وذلك لا يكون لا لرسول الله ولا لغيره إنما لواحد الواحد الديان الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب سبحانه عقيدته لما سمع فتاة تقول وفينا رسول يعلم ما في غدي قال يا جاري لا يعلم ما في غد إلا الله هل يمكن أن يكون الغيب لله ولرسول الله لله ولعباد الله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ولقد أمر الله جل جلاله رسوله أن يصدع بعقيدته فاصدع بما تؤمر وأعرف عن المشركين وكانت عقيدته وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ونا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا ولم قال له قل وبلغنا القرآن فقد قال أبرأ الذمة أكمل الله به الدين وأتم به النعمة قال والدليل على أنه قال أنها موجودة في سورة الجن قرآنا يثنى إلى يوم القيامة قال قل لهم أن وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا دعاء الأموات شركل والاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه شرك وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأحدا الملائكة والرسل والأنبياء والأصفياء والأولياء والأكياء والصالحون والأخيار والعلماء كلهم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ثم بين عبوديته وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا أي لبدا تلبدت السماء بالغيوم أي تجمعت سمع الجن قرآنا يثلى فتلبدوا وتجمعوا حتى كادوا يسقطوا عليه من كثرتهم إن كادوا يكو... كاد يكونون عليه لبدا صرح وقل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا يقول أخبرهم إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قرآن أظنه لا يحتاج إلى تفسير. ما تفسير قوله؟ قل إني لا عملك لكم ضرا ولا رشدا. هو الذي قال وفي كتاب الله الذي أنزل عليه وأخبر الناس إني لا عملك لكم ضرا ولا رشدا. ما معنى هذا الكلام؟ هذا بشريته وأن الإلهية والربوبية والقهرة والملك والتصريف والعبادة والذل والخضوع لواحد وهذا لا يقبل اثنان. ولو كان رسولا هذا لا يكون إلا لوحد لمن لا إله لا إله إلا الله لله الواحد الديان عقيدته صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله هذه عقيدته عقيدته أنه يثق في ربه سبحانه يثق في مولاه تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بخديجة بنت خويلد وهو في الخامسة والعشرين من عمره وكانت خديجة في الأربعين بينه وبين خديجة خمسة عشر سنة خمسة عشر سنة وخديجة من قبله متزوجة برجلين ولها من كل واحد ذرية وهو لم يتزوج بعد فتى غض طريق أول زيج له يختار امرأة تقدمه في السن ولم يكن آنذاك نبيا ولم تكن تعرف خديجة أنه سيصير نبيا لأن النبوة جاءت له بعد خمسة عشر سنة جاءت النبوة بعد ذلك ولكن أبا قايل خطب لابن أخيه وكانت خديجة ذات مال وذات مكان في مكة فجاء يطلب بابنته ابنته لابن أخيه وهو لا يعلم أن ابن أخيه سيكون نبيا فما زال في مقتبل العمر وما جاءه الوحي إلا بعد خمسة عشر سنة وبعد الخمسة, بعد الخمسة عشر سنة لما جاء الوحي لأول مرة لأول مرة الخاف وخشي على نفسه كما قال لخذيجة فيما بعد ثم جاء أبو طالب وقال إن محمد ابن أخي هذا لا يعدله فتى في قريش نسبا ولا أدباه في الأدب لم يعبث كما يعبث الشباب ولم يطيش كما يطيش الشباب ولم يحضر الحفلات ولم يذهب إلى أماكن السمر لأن الله أراد أن ينزيها والله يعصبك من الناس حفظه الله وكلا إنك بأعيننا ثم نسبا هو صاحب النسب الهاشمي هو رافع لواء العز في بني في, في بني قصي وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف ابن ق قر... ابن ع ابن عاد ابن ع ابن لؤي هو صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود هو صاحب الغر والتحجير المذكور في التوراة والإنجيل المؤيد بجبريل هو هو من هو لا يعدله فتى في قريش نسبا ولا عذبا وإن كان في قل من المال أي لا مال له فإن المال عرض زائد وظل يراوح وإنه جاء يخطب ابنتك وإني جئت أخطب ابنتكم لابن أخي لتزوجوه فزوجوه وبعد خمسة عشر سنة صار العريس نبيا والعروس أما للمؤمنين ونزل في البيت الصغير جبريل يجلجل بالوحي ويدوي بآيات الذكر والقرآن والنور والهداية للناس والعالمين يا سبحان الله يا من يخلق ما يشاء ويختار الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس اختار الله نبيا آخر الزمان صفوة البشر وأفضل الرسل على الإطلاق اختاره في مكة بين جبال عالية ووهاد وعرة ومسالك ضيقة وطرق صعبة وعرب واختاره أمي حتى لا يقول من عند نفسه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أرسله الله عز وجل وجبريل نزل بالوحي ولكنه أول ما رأى جبريل خاف وهذا الإيمان وهذه العقيدة قال يا خديجة لقد رأيت اليوم منظرا رأيت أحدا ولا يستطيع يقول أن هذا جبريل اللحظة لا يعرف أنه جبريل أخبره جبريل بعد ذلك قال لقد رأيت شيئا أخافني رأيته وقد كان يتعبد الله في غار حراء رأيته على ستمائة جناح الجناح الواحد يسد ما بين المشرق والمغرب يا خديجة لقد خشيت على نفسي لما جاءه جبريل ماذا كان رد فعل خديجة قالت له خديجة رضي الله عنها قلت له سجن بتموت تموت ثاني ما بتمشي خلستاني دي آخر مرة قال وديك شنو ثاني ما تمشي قلت لك ده يا خلي جبريل في نسوان ما بثبت ان الراجل لما نجي ضيف خلي جبريل لو جي ضيف ساكل جاهب يجوه قال لا يا مرأة جونا ضيوف تقول ضيوف تقطع قلبه ضيوف يا من تقطع قلبه المرأة العاقلة بتقول له الضيوف جو حباب عشرة الخير الراجل وما في أي حاجة في البيت. تقول له بس اتناول لك عيش بألفين. وهو ماشي. تقول له وطماطم بألف جنيه. لما نصر البارت تقول له ما تنسى زيت السمسم. لكن المر المترطشة. الراجل يقول لا جو ضيوف تقول ضيوف سجني ضيوف. تطيروا لك ذاته لو لو لو مرتاس انهار. تاني ما يقدر يقبع عنده رجولة عشان يقول لي زور أرح معنا البيت تتفضل لأن المرأة بتطير قلبه تقول له الضيوف شنو في الزمان ده الزمان ده الزور كان مسك رغبته ما خلى حاجة تجيب لنا ضيوف كمان شف عقم ريح اننا تقول لنا تجيب لنا ضيوف خديجة قالت لا كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك تصل الرحمة وتغيث الملهوفة وتحمل الكلل أي الضعيف وتعين على نوائب الحق تقف مع الناس ملماتهم وبينما هو في البيت جاء جبريل في البيت قال يا خديجة إن الذي جاءني في الجبل ها هو أراه في البيت وخديجة لا تره لأنه يأتي له الوحي يأتي النبي سلم يراه رسول الله عليه سلم والذين من حوله لا يرونه إنه وحي الله إنه كلام رب العالمين ليس بأساطير الأولين وليس بكاهن ولا مجنون وما صاحبكم ب... وما صاحبكم بمجنون، لذلك قالت له... قال لها هذا هو قالت لك إني لا أرى قال إني أرى هذا هو لكن والله وأخسم بالله اختيار لخديجة رضي الله عنها اختيار موفق كون على سبحة كبيرة دائل له عقل هو هو, هو منع عقل ما دائل له شكل دائل عقل أس... والله الدول لما انقذته قال له, له اننا شايفه قالت ولكنني لا اراه قالت له انتظر جلست واجلسته في حجرها في نصها اتراه من النص كده شايفه قال نعم هذا هو وجبير ما تكلم معباس بيصهر نيو لسه النظم والوحي للسمادة وضعته على فخذها الايمن باليمين أم كن اختفت؟ أترى؟ قال نعم. وضعت على فخذها الأيسر. قالت أترى؟ قال نعم. حسرت عن رأسها. كاخت ترخ في برأسك شفتها. ورفعت فستانها. أترى؟ قال لقد ذهب. قالت ابشر إنه ملك وليس شيطان. لأنه ملك في منظر دب جنب. يعني الملائكة كشفت راسا، الملائكة بطيروا، عشان كده ملاك طايرين من السودان، ما قاعد يجنبوا في السودان، لأنه النصاف يعني فكش عري، قال لكن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة، الملائكة خشوا في أي محل تجينا، دي ملاك عشان كده اختبر، كشفت راسا، في بيت مع ده ده دراجينه بحلالية، في بيت مع دراجينه راح تراسا كانوا، لما كشفت راسا ذهب جبريل، قالت امشي، فإنه ملك وليس شيطان. الإيمان بالله هو الذي كان يحد وكان يكون مصاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إيمان هو من عند الله وبما وبما عند الله واثق ما تعرض له من الأذى وصنف التعذيب والتنكيل والدعاية والشد والنكاية والحصار في شعب أبي طالب والضرب والخنق والقتال والغزوات والمواقع غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشر سنوات سبعة وعشرين غزوة سبعة وعشرين غزوة في عشر سنوات غزا بنفسه يركب الجواد والفرس ويحمل الراية ويسل السيف إمام قوي ما كان لنبي إذا نبي سلامت حربه أن يضعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه هو الذي كان يقول لو وضع الشمس بيمين والقمر بشماله على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أهلك دونه أو يقضي الله فيه أمر كان مفعولا ده إيمان وإن كادوا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفترية علينا غيره وإذا لتأخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركنوا إليهم شيئا قليلا إذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا إيمان قوي إيمان قوي إيمان قال عليه الصلاة والسلام رأيت فيما يرى النائم أن الله أنزل ميزانا فوضع الأمة الأمة مما مما رسولنا برسله المسلمين الكفار دي كله يسموا أمة لأن الكفار الآن المعانى يعتبروا أمة رسولنا أمة الدعوة أمة الرسالة ونحن أمة الإجابة يعني نحن أمة رسولنا الذين أجبناه وهؤلاء أمته الذين مطالبون بنشر نحن مطالبون بنشر دينه عليهم وعليهم أن يؤمنوا فهم أمة دعوته جمع الله له الأمة من أولها إلى آخرها قال فوضعت الأمة في كفة ووضعني الله في كفة الميزان فرجحت بالأمة كلها بل لا يفضح بالأمة كلها لو وضع الله أمم الأرض قاطبة وأنبياء الله ورسوله قاطبة في كفة لرجح بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعهم إنسهم وجنهم هو صاحب الإيمان الفذ والعقيدة القوية الراسخة كيف لا وهو يسمع وحي الله ويسمع كلام الله ويكلم الله كيف لا هو رسول الله كلا والله لا يخزيك الله أبدا قاد المعارك وقاد الجيوش صلى الله عليه وسلم الجانب الثاني من جوانبه حياته عبادته وخشيته لربه أما وإني أتقاكم لله وأخشاكم الله كان يصلي الليلة حتى تتورم قدماه أفلا أكون عبدا شكورا قالت عائشة رضي الله عنها قام الليلة يصلي قرى آية فما جاوزها إن تعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قالت عائشة يردد الآية ويبكي حتى أذن أذان الفجر فما قام من الليل إلا هذه الركعة ركعة واحدة وطره وقيام ليله وبآية وبآية يقوم الليل بآية من أخش الناس من أتق الناس من أعلم الناس بالله إذا كان يقول لابن مسعود اقرأ علي القرآن يقول أقرأ عليك القرآن وعليك أنذن قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأ عليه قوله تعالى من صورة النساء أو قرأ عليه فلما بلغ الآية من النساء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك قال ابن سعود رفعت عيني وكيف وجدته فإذا عيناه تذرفان الدموع يبكي ولقد عجبتو الشاهد بكى والمتهم لم يبكي الشاهد بكى والمتهمون نحن ما بكينا لماذا يبكي هو مجرد شاهد لكن لما تذكر الشهادة والموقف العظيم بكى الشاهد ما علو تبعات. الشاهد ما يخده في حراسة الشاهد ما مرد في قفص الشاهد ما معرض لإدانة الشاهد بيجيب ويجيب يقول كلام ويمشي مجرد إنه حيشر بكرة ونحنا المشهود علينا نحنا المتهمين زول فينا قاعد يبكي ما في ما عندنا نبكي لأنه الناس إذا عت المنجوا ما خلونا حاجة نبكي ولا كاظم الساهر ولا كاسم المنو ما عارف دي بأمة قرار مجلس الأمن بيجاي والناس ده يحتفل يقولات بالمولى قال التسجرة بخمسمائة ألف بطر بطر وإسراف في نار الضباط لأن الخرطوب عاصمة الثقافة سنة 2005 كل الذين يزعمون حب رسول الله يكذبون لو كذبوا لو صدقوا لقاطعوا الخنا والمجون لو ناس صادقين بيحبوا الرسول كاظم الساهر ده الحاج خرطوم ويعمل حفلة في هذا الدبار التشكيله ب500000 حكم الدين في ده شو هيغني قشله هيغني قشله حيؤدي قشله والنسوان والبنات يا اخي في فنانات في بنات غمره في السودان غمره جابوهم في في الجرائد غمرانات ما أعرف برضه اسمه كم منه. نحن أمة مستهدفة ولأننا مستهدفون نحب أن ننسى مآسينا بالضجيج والصياح وأحيانا بالرقص والغناء وبالطرب والمجون وبالخنا، ولما تبترع قالوا تطرف جيلنا لما سمى قدرا وأعطى للبطولة موثقة ورموه بالإرهاب حين أبل خنا ومضى على درب الكرامة وارتقى أتطرف إيمانا بالله في جمع تطرف في الهوى وتزندق فينا مطرفين في الباطل مطرفين في الأغاني مطرفين في الخنا أو كان إرهاب جهاد نبينا أم كان دوما بالكتاب مصدقا قالوا تطرف جيلنا لما سمع، وأعطى البطولة موثقاً والأقصى قيد التهديد، ونحن في الخرطوم في نادي الضباط نستضيف نستضيف كاظم الساهر. لماذا؟ لأن من حضر الحفلة سيجد مئات الحسنات. ولأنه سوف يكون طيلة لحظات حفلة في قربة وعبادة لله سبحانه أو هكذا يزعمون أو هكذا يقولون إخوانا التناقضات دي يقول لك بحب الرسول والمولد وميدان المولد وحلاوة سبسمية والفولية وكاغم الساهر وإذا عت المانجو أدركت أن هذه الأمة لن تقوم لها قائمة إلا أن تغير ما بنفسها المبجيب أمريكا شنو؟ والمبجيب مجلس الأمن شنو؟ والمبجيب الكفار في ديار المسلمين شنو؟ إذا هم فتحوا للمسلم فتحوا للكفار قلوبهم وعقولهم وأفكارهم ومناهجهم وإعلامهم وثقافاتهم ماذا بقي الدبابات؟ بقي احتلال أمريكا لديار المسلمين بالمارز وقد احتلت أمريكا عقول المسلمين وأفكارهم بوسائل الإعلام والفضائيات وليس فضائيات أمريكا فضائيات أمريكا أحيانا أكثر حشمة من فضائيات المسلمين أحيانا بعض الفضائيات في أمريكا إخبارية بس لكن لكننا هنا ورقيص وحفلات وكلام فارغ وضيع ولا نبكي ورسول الله يبكي لما قطل عليه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ما أحسنت أسألك أنت ما متهم أنت بس حتشهد عليهم قال لي عن تشهد بك والبشهد عليهم برقصوا في ناضي الضباط أمة عجيبة أمة عجيبة النبي بسلم أكثر الناس عبادة لله وأكثر الناس خشفة لله هو الذي قال عنه أوف بن مالك الأشجع وقفت أصلي خلفه فبدأ بالفاتحة وقرأ في البقرة قلت يركع عند المئة فما ركع حتى انتهى من البقرة قلت يركع عند نهايتها فما ركع فبدأ بآل عمران قال فقلت يركع عند المئة منها فجاء المئة ولم يركع قلت ينتهي عند آخرها فانتهى من آل عمران واستفتح بالنساء رفع وحده يقرأ الله عز وجل يقف بين يديه يصف أقدامه يجمم قلبه قبل أن يجمم وجهه شطر المسجد الحرام يجمم قلبه إلى القبلة نصلي لله خاشعا وخاضعا حتى إذا قرأ قلت يقف عند المئة من صورة النساء فجاوز النساء قال فهممت بهم سوء أن أجلس وأدعى رسول الله واقفة أو قائمة قال فما ركع إلا بعد أن انتهى من صورة النساء ست أجزاء في ركع وحدة دقي عمليل ست أجزاء في ركع وحدة هو أعبد الناس ثالثا من الجوانب المشرقة والمهمة والضرورية في حياته صلى الله عليه وسلم أخلاقه سلوكياته ممارساته أخلاقه وإنك لعلى خلق عظيم قال عنه جرير بن عبد الله البجلي ما حجبني يعني احتجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن أسلم وما رآني إلا تبسم إلا تبسم قال ما شافني إلا تبسم لي قال بعضهم ما روى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا متبسما أخ لا يمشي في الطريق ومعه أبو هريرة يروي أبو هريرة يقول نمر على أطفال صبيان يلعبون نسلم عليهم ونمضي ورسول الله يأبى أن يجاوزهم إلا أن يصافحهم في أيديهم يجيب مع الشفاء والصحابة ما شين وراهم ما عرفه وراهم بعد مسافة تفتوا فلم يجده فاذا هو واقف مع الأطفال يصافحهم في أيديهم نحن شف في الجامعة قاعد يخلون في في الصف طال عمره صفير جعورة لا يجوز شرعا يرجع طفل يقف في الصف إذا كان مميزا سبع سنوات ثمانية سنوات عشر سنوات ما يجوز ولم ي... ولم يرد في الشرع دليل والحديث الذي الصف الأول للرجال والثاني للأطفال والثالث للنساء حديث ضعيف لا تقوم به الحجة والذي تقوم به الحجة حديث أنس بن مالك وهو طفل في صحيح مسلم أن النبي أوقفه بالقرب منه وأوقف أم أنس أم سليم أسفل منهما فدل على أن الطفل يمكن أن يقف في الصف مع الرجال الكبار خلونا من الكلام بتاع زمان ده شاهدوا أنه نرجع فنحن متخصصين في الجوامع بس يرجعوا الصفات وينهرون ويحملوا لهم مالكم ماله وقت الجوامع مالكم ماله ما تخلون يا اخي الحسن بن علي اعتلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فطال سجوده حتى هم بعض الصحابة اي يرفع راسه ليرى ما في صحابة قالوا بده يشوف الحادث ذاته الحكاية اللي طولوا كده هم همو هم بعد ما سافر رفع قال اعتلاني ابني الحسن بالله شوف الله ياخر في البيت خلي في الجامعة يصلي بالناس حسى الجامعة كله كان رجع يقول لك ولده امسك ولده ذا عليك انت امامنا اي لكن ولده ذا ما يجي العبدالي في الجامعة ده هنا. امسك ولدك يا اخي طلع فوق راسك ولا طلع فوق هنا ما قال الصحابة ذاته قال لهم معلش اعتلاني ابني الحسن فخشيت ان انزله قبل ان يقضي نهمته اللعب نهمة قال لك ما كمل نهمته ما بنزله وبيصلي بالناس كما ما بصلب براو بيصلي بالناس وساجد جريكي فوق نحن عيدنا خلا ترى نحن عيدنا خلا المسلمين حس علينا مخلة يا أخي أيزوا تشكلوا بس الطاعف يقول لك أنا أخلاق هنا يأشر اللي نخرته شنو يعني أخلاق كده يعني ده تطلع ولا شنو أزان قمرته الناس المدرسة مكرهينه في رسوم الأولاد الطالع للناس في راسه إذا في الشارع سألك بلا سبب الحاسوب شنو؟ أخلاق الناس ضادت لكن أخلاق النبوة واسعة مع الأطفال أشوف أجيف يسلم أصافعهم في أيديهم أخلاق يمازح أنس يقول له يا ذا الأذنين يعني أبيض مين أبيض مين قال له الرسول قال له أنس يا ذا الأذنين يمازحه طفل صغير قال له يا ذا الأذنين يأكل مع الأطفال في مائدة واحدة ما قال دين ريالاته السائلة وبيت سيب بيجاي وبيت طلبتون لنا الأكل ويكرهون و... و... ولمون شفع دين يأكل مع شفع وآرياتنا شفعون شفع ناس آخرين يأكل مع شفع ناس آخرين يرى الرجل يرتجف يقال له هذا رسول يرتجف يقول يا هذا هون على نفسك إنما أنا من امرأة كانت تأكل القديم أنا أمي كانت بتعوس العصيضة وانا كنت لا أخذ العصيضة إنما أنا من امرأة كانت تأكل القديم حياة حياة جيبة أخلاق والله البشري والإنسانية والخواجات والكفار والمسلمين والمؤمنين على جميعهم على رسول الله في الأخلاق لا تغضب من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني هتاب عجيبة أداب عجيبه، أخلاق عالية أخلاق فيها تجرد لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها أخلاق وأخ... وأهم شيء في أخلاقه أن أخلاق جامعه الرحمة يرحم وأخلاق فيها الرفق ما كان الرفق في شيء إلا زانا جاء زيد بن سعنة اليهودي زيد بن سعنة اليهودي دخل على الرسول بين أصحابه صلى الله عليه وسلم إخواننا زو كان كلي وسط وصد... أصحابه بنبز قال يا محمد إن لي على إن لي عندك دين أنا عندي عندك دين وإنك معطلتني. معطلتني. ما طلتني شوف ما طلتني زو اللي قلت ما طلتني وإن المطل عادت بني هاشم من زمان أنتم راس ما طلني قال له أجداد بنبز وننبس أجداد وزاد قال له وإن المطل عادت بني هاشم وعبد المطلب من زمان أنتنا سماطين أديني حاجي في ناس ما بيتحملوا سل عمر سيفه سل سيفه لكتل زور طوالي الراجل خاف قال له رسول الله يا عمر أنا وهو أحوج منا أحوج إليك منا من الذي فعل يحتاجين أكثر من الذي فعل تأمرني يستسقي القضاء الزول عنده عندي حق الزول عنده عندي حق تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضي قول له حقك بأخلاقك ما شك للناس دائما يزور حاجة يقول له اديني حقي لكن ما تلغزه تأمرني بحسن القضاء وشوف شوف شوف ما زول ده زي ده وانا سلم ما ما طلوا وان لي اجله ثلاثه أيام. لكن لسه باقي له ثلاثة يوم يعني المواعيد اللي حيحل بها ال الدين لسه ما جاء يوم اللي هو دي مستأجر ساكن لسه ما جاء يوم قال لي يوم كده يوم كده دار محل الاتفاق لسه ما جاء ثلاثة يوم لسه ما ولكن يا عمر وفه صاع أديه بالصاع ما يحتاج اعطه وزده عشرين صاع لأنك روعته عشان قطعت قلبه وخوفته أديه عشرين صاع زيادة ده نظير تخويفك إياه قال زيد بن سعد: أشهد أن لا إله إلا الله الذي بعثك بالحق نبيا ما فعلت هذا إلا لأني قرأت التوراة فوجدت فيها كل صفاتي إلا صفتان جئت أختبرهما لا يزيده الجهل إلا حلم قدر ما تسيء وتجهل عليه يكون حليم عليك. لا يزيده الجهل. إن حلم ولا يعاقب مسيئا أسأه إلا إحسانا. والرجلين عملتا يلي قالين. منفعا معه. وفي نفس الوقت أداه كويس. أخلاقه. والله لو أنني قلت بدون مبالغة أعظم إرث وأغلى ترث وأعظم ثروة تملكها الأمة اليوم. هي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بها رصيدة وكفى بها للأمة ذخرة وسندة أخلاق عجيبة الصبر الاحتمال والصبر مكة والجبال وشرف العيش وحصار شعب أبي طالب وطرده من مكة وطرده من الطائف وضربه ووضع سن الجذور على ظهره وهو ساجد وإساءته قالوا معلم مجنون ساحر مرتاب كذاب تكلموا فيه وهو يحتملهم يجاهد وتضرب يده ويسين دمه ويقول هل أنت إلا أصبع دميتا وفي سبيل الله ما لقيته يضرب على رأسه فيسيل دمه فيقول رحم الله أخي موسى فقد أذي بأكثر من هذا وصبر تشج يوم أحد غبائيته ويدخل المغفر عن الحديد من بوثي في الرأس في ونده عليه الصلاة والسلام ويسيل دمه يمسح الدم عن وجه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ويدخل مكة فاتحة عليه الصلاة والسلام يدخل مكة والجنود والحديد منتشر بين يديه يطاعت رأسه ولحيته تمس رقبته ذلا لله وتواضعا ويسمع الخائلا يقول اليوم يوم المرحمة فيقول له اليوم يوم المرحمة ويقول اذهبوا فأنتم الطلقاء الصبر والجلد والقوة في الدين والشجاعة كان شجاعة منقطع النظير لما جاءه أبي, أبي بن خلف يوم, يوم, يوم, يوم أحد جاء يخدو النبي عليه الصلاة والسلام يقول محمد لا نجوت النجا تعرض إليه مجموعة من الصحابة ليدافر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوه هل بتسمع يشوف عنده حياء أشد حياء من العذراء في خدرها حياء زي حياء العروس الجديد أشد حياء من العذراء في خدرها رحيم لكن شجاع أنا الضحوك القتال هكذا قال انا الضحوك القتال الضحوك في الغالب لا يكون قتالا بتاع ما بقاتل اسطح قلب موت والقتال بيكون ما بيعرف الرحمة بيكون قاسي لكنه ضحوك في مواضع الضحك وقتال في مواضع القتال اخذ الحربة من الحارث بن السمة الحارث بن السمة اخذ منه الحربة قال الصحابة وانتفض وانتفض كما كما كما يتطاير الوبر من ظهر البعير إذا انتفض الوبر دش يكون بعض الأشياء بتمسك في البعير في ظهره لما انطفت الحية تطير فتطاير أصحابه عنه قال لما أخذ الحربته وانتفض فتطاير أصحابه عنه كما يتطاير وبر الجمل إذا انتفض ثم ضربه وكان وبي بن خلف في كامل عدته من الحذير فضربه في عنقه فتأدد أي تزعزع حتى سقط من على فرسه ويقول قتلني محمد ومات في الطريق وهو في التنعيم بضربة واحدة وأسوأ الناس يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي كان لحق نبي كتلك أنت تاني يوم القيامة عندك اي حاجة عذاب العذاب الوين وكان ذلك قتل نبي زي جريمة كبيرة أسوأشخى الناس من قتل نبيا أو قتله نبي والذين قتلهم النبي بيده يعد على أصابع اليد منهم أبي ابن خلف شجاعة منقطعة النظير أخلاق كاملة ودين تام هذه بعض جوانب حياته المشرقة وكل حياته مشرقة صلى الله عليه وسلم عسى أن تنتفع الأجيال وعسى أن تحيا القلوب وعسى أن تصحح المسيرة وعسى أن يقوم الإعوجات وعسى أن ينتشر النور، وعسى أن نقوم مقامه في أمته نخلفه بخير نبلغ دينه نوصل للناس رسالته أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نختم الخطبه بواجب الأمة تجاه نبيها صلى الله عليه وسلم هذا هو نبينا هذا هو فخرنا هذا هو مجدنا هذا هو عزنا هذا هو مبعث وسر نهضتنا هذا هو سبب هدايتنا هذا هو الذي جاءنا بالنور هذا الذي جاءنا بالهدى هذا الذي جاءنا بالبينات من ربه ما واجبنا تجاهه الواجب الأول حبه وتوقيره وتعظيمه في النفوس أي أظم وأي حب إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمن بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه قال أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرقون بابه بأظافرهم. ما الأظافرين؟ أذن. بخبث الربا بأظافرين. يخبثوا بنسلم بأظافرين. قال أنس والحديث في الترمذي. كان إذا خرج على المهاجرين والأنصار من أصحابه وجلس بينهم لا يستطيع أحد أن يرفع رأسه لينظر إليه. قال خلاء أبو بكر وعمر فإنهما ينظران إليه وينظر إليهما يتبسم في وكيهما ويتبسمان في وجهه لما يطلع على الصحابة الصحابة كلهم بدنقر الرسول في اثنين ما بدنقر الرسول بعين لهم عديل وبعين لهم بدبسم لهم بدبسم لهم والبقية بدنقر الرسول هو الذي قال أبو بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر رواه البخاري قال أبو بكر وعمر واحد أرضاني والتنعيم كلام واضح ماذا اللي يلف دوارات قال هو عليه الصلاة والسلام هذا الكلام أبو بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر قال عمرو بن العاص ما كان أحد أحب إلي من رسول الله ولو أنك سألتني أن أصفه لم استطعت لأني ما كنت أطيق أن أملأ عيني من وجهه أبدا كانوا يحبونه بل كان جزع النخلة جزع النخلة يحن إليه وسمع الصحابة في المسجد جماد وخشب خشب تحن إلى رسول الله كأنها حنين العشار إلى أمها فصين ناكا فقد أمه حتى نزل من على منبره وضع يده على الجزع النخلة الخشب الجماد كان الحسن البصري يقول خشب تحن إلى رسول الله وقلوب مسلمين ومؤمنين لا تحن إليه خشب تحن إليه وضع يده عليها وجعل يربط عليها فجعل صوتها يهدأ رويدا رويدا كأنه طفل بين أخضار أمه تسكته يمر على جبل أحد فيهتز يقول أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان كان معه أوبكر وعمر وعثمان يقول أحد جبل يحبنا ونحبه ومن حبه عليه الصلاة والسلام كثرة ذكره والشوق إلى لقائه وعدم الرغب عن سنته وكثرة الصلاة عليه والبكاء عند ذكره صلى الله عليه وسلم ولقد عرف عن الأئمة جعفر الصادق والإمام مالك بن أنس عبد الله بن مسعود من قبلهم أن رسول الله إذا ذكر كانت تصفر ألوانهم ويبكون هذا من حبه صلى الله عليه وسلم حبه ثانيا اتباعه من حق الأم من حقه على أمتي أن يتبعوه وأن لا يبهو شيخا ولا قائدا ولا زعيما بدلا منه أنا ما حرف الناس ليس يدعي كوسوا زعمة أنت فاكي زعمة أنت عندك رسول الإسلام ذا يليك شيخ تباريه أكثر من الرسول عليه الصلاة والسلام ذا يليك إمام تعظمه أكثر من الرسول عليه الصلاة والسلام ثبه واتباعه والاهتداء بهديه وحب صحابته وحب آل بيته هذا من الدين من الدين أن تحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تحب أصحابه وأن تتولاهم وأن تناصرهم وأن تذب عنهم وأن تقيم سنته وأن تنسر دينه هذه حقوقه عليه الصلاة والسلام على الأمة وأن تبتدع في دينه والذي أقوله ولا أخشى في الله لوم تلائم لا يوجد في الكتاب ولا في السنة شيء اسمه عيد المولد ما في مولد في الدين الناس دائرين دين ولا داري حاجة تانية دائرين دين ما في مولد في الدين لم يمر يوم واحد على لا لا قروا السيرة قالوا ليلة شأن يوم الطاس الربيع نعمل عطلة ولا قروا ولا عملوا ذكر ما عملوا أي حاجة المولد ليس من سنته العلماء الذين أجازوا المولد قالوا المولد لم لا في كتاب ولا في سنة ولا في إجماع ولم يفعله الصحابة وإذا كان كذلك أقول بقول ثذيفة كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة وفي السنة أحداث عظام ووقائع اندسام نحبه بدر والإسراء والمعراج ومولده وهجرته ولكن لا يحدث فيها عبادة إلا إذا أمرنا الله ورسوله بذلك وإلا فإن هذا يعني أن الدين ناقص والله قال اليوم أتملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والمولد بهذه الطريقة الموجودة إساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالطريقة الموجودة دي النسوان والبنات والاخت ومختلطين وحلاوة ماشين يكلوا حلاوة يقول ليه طلع من المولد بلا حمص ما قالوا طلع من المولد بلا سنة لأن المولد ما فيه سنة المولد غير الحمص ما فيه حاجة حمص حلاوة بس يا أخي إذا كان خمسمية سنة الرسول والخلفاء الأربعة والصحابة والتابعين وتابع التابعين بعد التابع التابعين جم الأئمة الأربعة وبعد الأئمة الأربعة جم من بعدهم ثلاثة أجيال واحد فيه عمل مولد بالغلط ما فيه ما في زوال كان يا صعده بعد يومين المولد حيجي ما قالوا نهائي ما حصل حصل في عهد الدولة الفاطمية وامتد حتى مولد الحلاوة سمسمية من الدولة الفاطمية إلى الحلاوة سمسمية امتد المولد في الدين ما في مولد أتحدى واحد يقول لي الآية قالت أعمل مولد الرسول ولا يقولوا الرسول عمل مولده نفسه ولا يقول يا ابو بكر الصديق قال الساحه دي حقه المولد يوم 12 ربيع من كل سنة كان ماسك الشغل اي زول يمشي اجازه يمشي امشي قني في بيته وجوا جابوا النوبات والقبول وقالوا ده مولد الرسول اتحدثوا زول يقول له ابو بكر عمل كده ثانيتين ذما في الغار اتحدثوا زول يقول له عمر انخطط عمل مولد اتحدثوا له يقول له علي بيطالب عمل مولد أتحدى زول يقولي الإمام مالك عمل مولد. الإمام مالك سئل تلاميذه عن المولد قال المولد إن كان معه منكرات وتجمع نساء فإنه بدعة ومنكر. وإذا خل المولد من المنكرات وتخذت الليلة وعظمت بعبادة كان بدعة شنيعة. ذكرنا الإمام مالك. منقول عن الإمام مالك أن المولد بدعة شنيعة. في الدين ما فيه. وين في, في, في الدين في مول؟ الناس يقول لك بنحب الرسول أكثر من أوبط أكثر من عمر من الخطاب أكثر من الصحابة هذا هذا هذا زور بهتان الحب الحقيقي الناس كان بجاهدوا حوله الناس يحموا بأجسادهم وما عموا لمولد المولد إذا كان عبادة لم يرد بها دليل لا من كتاب ولا من سنة بدعة وإذا كان عبث لا يعبث بسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتناعب بدينه أنا أتمنى شو المولد ليه أريني زول ماشا لأن المولد استفيد هايستفيد شنو في المولد دين قاعدين يتوطحوا ودين قاعدين يتمايلوا ودين قاعدين أرقصوا ودين قاعدين انشدوا ودين قاعدين يبيعوا الحلاوة في شنو سر... سيرته سيرته ينبغي أن تعلم كل يوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة سيرةه كل الناس يحتاجها وسيرةه إلا في الميادين يقولوا ده نعلم أطفالنا حب الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أص أص أطفالنا حب الرسول الله ولا يعلمون الابتداع والخروج على شرع رسول الله قال عبد الله بن سعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم قد كفينا وقال ابن عباس إنه لا, تمر لا يمر بالأمة يوم إلا أحيو فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيي البدع وتموت السنة هل هذا هو عصرنا؟ إن المولد الذي اتخذه الفاطميون من ذي قبل وامتد إلى يومنا هذا لأهداف وأغراض سياسية إلهاء الناس عن مفاسدهم وعن ظلاماتهم واكتساب سند القلوب الشعوب، السند الشعبي والتغيير الجماهيري زوراً وبهتاناً هو لا يضيع الأمة ينبغي أن يصان الذين رسول الله من العبث ومن الابتداع ومن الزيادة ومن التحريف حتى ولو كان باسم الدين حتى ولو كان باسم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ليس الحب الصحيح وليس الحب الحقيقي أسأل الله تعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعته. ويذل فيها أهل معصيته ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر ويقام فيها الدين ويحكم فيها الشرع وتنصر فيها السنة وتقمع فيها البدعة اللهم يا إلهنا ويا مولانا اللهم اجعلنا من جند رسولك المفلحين وحزبه الصالحين في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين اللهم احشرنا في زمرته وارزقنا شفاعته واسقنا من حوضه واجعلنا من أتباعه ومن ناصري سنتي ومن القائمين على شريعي ومن الداعين إلى ديني ومن الحق المحافظين الحدود لحدود الله اللهم أبرم لهذه الأمة أمرشده يقام فيها الدين ويرفع فيها وينصر فيها وتنصر فيها السنة وتقمع فيها البدع يا رب العالمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمستمين وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين اللهم على كلمة الحق والدين اللهم عليك كلمة الحق والدين اللهم عليك باليهود الغاصبين وبالامريكان الطاغين اللهم عليك بالطغاة والمتجبرين اللهم اكفنا اكف ديار المسلمين شرهم اللهم اكف ديار المسلمين شرهم يا رب العالمين اللهم صرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل هم الجنة هي دارنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرة